ا ل ق ض ي ة م ه م ة أ ب ن ا ؤ ن ا يموتون على غير صلوات الصلاة بل حتى الشيب ت ه ا و ن و ا في أ د ا ئ ن ا س أ ل و ن ا نصلي عليه أ م لا نصلي قلت و لماذا لا تصلون عليه قالوا ما سجد لله سجده من قبل لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في ج م ا ع ة من أ ب ن ا ء المسلمين في م د ر س ة تعداد ه م ا ن م ئ طالب 20 طالبا فقط و س ب ع م و ث م 0 بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق أ ن ا في البيت لا أ ص ل ي أ ي ض ا و أ ه ل ي كذلك لا يصلون فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا كيف يتغير الواقع كيف يتبدل الحال و أ م ت ن ا ضيعت الصلوات سؤال يا جبريل تضيع أ م ت ي الصلاه خ م ت صلوات من اداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء و برهانا يوم ا ل ق ي ا م ة فمن ضيعهن فليلومن ا إ ل ا نفسه ه حقم الصلاة كما ا ل ل يريد الله لتبلغ الرضا ن د و ن ر ض ا ه اتبع رسول الله ط ي ع ت الصلوات وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على ا ل ف ض ي ل ة ان لم يحافظ على الصلوات اليست ا ل ص ل ا ة هي التي تنهانا عن الفواحش و ا ل م ن ك ر ا ت الصلاه ة نور كيف تستطيع ان تسير في الظلمات كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إ ل ى صفوف المصلين مآسي الشباب لكل مكان الرحمن بيوت الشباب ادخلوا اضبط لكل وإلى جهود من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات و... دخل ا ل ج ن ة واسجد وعفر أ ن ف ك الغالي وقل بالدمع يا الله يا الله, يا الله وستكون ا ا الثواحش والمنكرات ن عن ت متى ه و ن م المصلين إلى الصفوف و س ت من الذين هم على صلاتهم دائمون ا من وستكون ل ذ يحافظون ن هم صلاتهم على ي متى ستستقيم وتعلم أ ن أ ع ظ م امور الدين بعد توحيد الله والمحافظه على الصلوات و ا ل م س ا ر ع ة إ ل ى المساجد و ا ل م ح ا ف ظ ة على تكبيرات ا ل إ ح ر ا م يا, رب يا رباهما لي غير يا لي رباهما رب ملجأ عفوك ا ف ر لعبد تاب يا رباه ا ل ص ل ا ة تشتكي ل ف ض ي ل ة الشيخ خالد الراشد معاشر ا ل أ ح ب ة جاءني أ ح د الشباب منذ فتره م ا ض ي ة و ب د أ يعرض مشاكله وما هي أ ك ث ر مشاكل الشباب قال أ ش ت ك ي من ك ث ر ة الهموم والغموم أ ش ت ك ي من ق ل ة التوفيق في كل ش أ ن من شؤون حياتي ما طرقت بابا إ ل ا وجدته موصدا مغلقا ما أ ق د م ت على مشروع إ ل ا باء بالفشل ز ي ا د ة على هذا وجع يلازمني في بطني عرضت نفسي على الاطباء تنقلت من مكان إ ل ى مكان طلبا عن العلاج ولم اجده قلت مستعينا بالله ا ل م ر ي ض اذا مرض يذهب الى الطبيب والطبيب ينظر في اعراض المرض ثم يبدا بتشخيص المرض ف إ ذ ا اكتشف ا ل ع ل ة واكتشف المرض نصح بالدواء والمطلوب من المريض حين يعطى الدواء أ ن يحافظ عليه بكميته ا ل م ح د د ة في وقته المحدد قلت أ ي ض ا له المطلوب منك أ ن ك تحافظ على الدواء قال لا توصي حريصا فلقد, تعب فلقد تعبت ع ب ت و أ ن ا أ ب ح ث عن العلاج و الدواء همومي ك ث ي ر ة مشاكلي ك ث ي ر ة آ ل ا م ي التي أ ق ض ت م ط ج ع ي فلا أ ه ن ا ء بطعام ولا بشراب ولا بمنام قلت العلاج موجود لكن المطلوب منك أ ن ك تحافظ على العلاج و تداوم عليه قال وماهو قلت خمس صلوات خمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة من أ د ا ه ن حيث ينادى بهن يعني في المساجد من أ د ا ه ن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء ا و برهانا يوم ا ل ق ي ا م ة ومن ضيعهن ضيعه الله يوم ا ل ق ي ا م ة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 هذا هو العلاج هذا هو علاج ذلك الشاب وعلاج مشاكل كل واحد منا أ ن يطرق باب الطبيب خمس مرات و أ ن يرتمي بين يديه ويرفع إ ل ي ه الحاجات والمسائل ويبتهل إ ل ي ه بالدعاء والتضرع والله لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أ ح و ا ل ن ا إ ل ا إ ذ ا استقمنا في الصلوات حالنا مع الصلوات يبكي العين ويذمي القلب ويقطع الجبين انقسم المسلمون مع صلاتهم إ ل ى ث ل ا ث ة أ ق س ا م قسم لا يصلي ولا يركع ولا يسجد لا بالليل ولا بالنهار أ س م ا ء ه م عبد الله و عبد الرحمن كذبوا ا ل ل ه كذبوا ا ل ل ه لو كانوا عبيدا لله ما خ ل ق و ا أ و ا م ر الله أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين والله نعرف كثير من الله عليهم ب ا ل ا س ت ق ا م ة و ا ل ه د ا ي ة س أ ن ا ه م عن أ ح و ا ل ه م في الصلوات كثير منهم يقول مرت علي سنوات لم أ س ج د فيها ولم أ ر ك ع سنوات لم يسجدوا لله فيها ولم يركعوا أ ي ح ي ا ة ه ذ ا والله لن يستقيم حال ا ل إ ن س ا ن إ ل ا إ ذ ا استقام على صلاته والله إ ن ك لن تتقرب إ ل ى الله بقربه أ ع ظ م من ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلوات قال صلى الله عليه وسلم ا ك ل ف و ا من العمل ما تطيقون واعلموا ان خير أ ع م ا ل ك م ا ل ص ل ا ة والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا ز ك ا ة ولا أ ي نوع من ا ل أ ع م ا ل إ ل ا إ ذ ا صلح أ م ر ا ل ص ل ا ة أ و ل ما ي س أ ل عنه العبد يوم ا ل ق ي ا م ة س ي س أ ل عن صلاته إ ن استقامت وصلحت نظر الله في باقي ا ل أ ع م ا ل والا قدمنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اسم لا يركع ولا يسجد وهم كثير وهم كثير ا م ت ل أ ت بهم البيوت وانتشروا في الطرقات تراهم في المجمعات و أ و ق ا ت الصلوات يغدون ويروحون ك أ ن ا ل أ م ر لا يعنيهم ق س م آ خ ر هم أ ي ض ا كثير يقدمون ويؤخرون ينامون ويتكاسلون يلعبون ويلهون إ ن استيقظ من نومه صلى إ ن انتهى من لعبه صلى إ ن انتهى من أ ك ل ه وشربه صلى تناسوا ان الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون تناسوا ان الله قال لا تلهكم أ م و ا ل ك م ولا أ و ل ا د ك م عن ذكر الله ومن يفعل ذلك ف أ و ل ئ ك هم الخاسرون تناسوا ان الله قال إ ن ا ل ص ل ا ة كانت على المؤمنين كتابا موقودا لو أ ن ك موظفا في ش ر ك ة من الشركات أ و م ؤ س س ة من المؤسسات ودوامها ي ب د أ في ا ل س ا ب ع ة صباحا ف إ ذ ا بك في اليوم ا ل أ و ل ت أ ت ي بعد عشرين د ق ي ق ة من مرور الوقت ويستقبلك الرئيس سيغض الطرف عنك ف إ ن جئته في اليوم الثاني سيخاطبك ويقول لك إ ن نظام ا ل م ؤ س س ة ودوامها ي ب د أ في ا ل س ا ع ة ا ل س ا ب ع ة لا في ا ل س ا ب ع ة والنصف ثم إ ذ ا تكرر منك ا ل ت أ خ ر ستعطى انذارا شفهيا أ و انذارا خطيا ف إ ذ ا تكرر منك التخلف و ا ل ت أ خ ر فلا مكان لك فلا مكان لك في تلك ا ل م ؤ س س ة هذه م ؤ س س ة و ش ر ك ة من الشركات فكيف بالذين ي ت أ خ ر و ن عن ط ا ع ة رب ا ل أ ر ض و السماوات مرات و مرات قال صلى الله عليه و سلم ولا زال أ ق و اقوام م يُؤَخِّرُهُمُ يَتَأْخَرُونَ حَتَّى أ اللَّهِ لَا زَالَ يتاخرون حتى يؤخرهم الله فقسم لا يركع و لا يسجد و قسم يقدم و يؤخر ويتهاول ويتكاسل وهم كثير لا ينطلقون إ ل ى المساجد إ ل ا إ ذ ا سمعوا ا ل إ ق ا م ة أ و انطلقت ا ل ص ل ا ة بعد ر ك ع ة أ و ركعتين تناسوا ان الله قال السابقون السابقون أ و ل ئ ك المقربون قسم ثالث وهم ق ل ة ق ل ي ل ة و أ ن ا أ ع ن ي ما أ ق و ل ق ل ة ق ل ي ل ة م ق ا ر ن ة إ ل ى تعداد هذه ا ل أ م ة أ م ة المليار أ و ما يزيد تريد تشهد هذه ا ل ق ل ة اشهدها في ص ل ا ة الفجر اشهد ص ل ا ة الفجر مع ا ل ج م ا ع ة حتى ترى عجب العجاب ترى أ ن آ ل ا ف م ؤ ل ف ة بل ملايين تغط في سبات عميق و ق ل ة ق ل ي ل ة هي التي انتصرت على فرشها و على شهواتها وانطلقت تجيب مناد الله ينطلق أ ذ ا ن الفجر في ا ل ر ا ب ع ة والسابع دقائق اخرج إ ل ى الشارع اخرج حتى تعرف مقدار ا ل م ع س ا ة فلا تكاد ترى س ي ا ر ة تتحرك لا تكاد ترى إ ن س ا ن يسير لا تكاد تسمع أ ص و ا ت في البيوت ادخل المسجد ترى آ ب ا ء وكبارا في السن و ق ل ة ق ل ي ل ة من الشباب الذين هداهم الله و ا ل ب ق ي ة ا ل ب ا ق ي ة تغط في سبات عميق, عميق ثم اخرج بعد ص ل ا ة الفجر ب س ا ع ة ثم اخرج بعد ص ل ا ة الفجر ب س ا ع ة وانظر إ ل ى الناس قد م ل أ و ا الطرقات والتقاطعات وانتشروا في مناكب ا ل أ ر ض يطلبون الدنيا ما ك أ ن الله قبلها ب س ا ع ة ناداهم مناديه ا ل ص ل ا ة خير من النوم وواقع حال كثير من الناس يقول النوم خير من ا ل ص ل ا ة أ س أ ل ك بالله العظيم أ ي ن صليت الفجر اليوم في صفوف المصلين أ م اتصفت بصفات المنافقين أ ل ي س أ ت ق ل الصلوات عليهم ص ل ا ة الفجر و ص ل ا ة العشاء أ ل ي س ت هذه ا ل أ م ة قد اتصفت بالنفاق في مشارق ا ل أ ر ض ومغاربها تريد تعرف مقدار ا ل م أ س ا ة اسمع بارك الله فيك زرت ث ا ن و ي ة من الثانويات منذ أ ي ا م مضت وبعد أ خ ذ وعطاء تعداد ا ل م د ر س ة أ ك ث ر من ث م ا ن م ا ئ ة طالب في ريعان الشباب أ ع م ا ر ه م تجاوزت ا ل ث ا م ن ة عشر والتاسعه عشر والعشرين عاما رجال المفترض أ ن ه م يغير و الواقع أ ن ه م يبدل و الحال ا س أ ل ت ه م بعد أ خ ذ وعطاء اصدقوني اصدقوني في سؤالي هذا من منكم صلى الفجر في ج م ا ع ة كم تظن من ا ل ث م ا ن م ا ئ ة م ئ ة مئتان أ م ثلاث أ م أ ر ب ع م ئ ة والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو لم يتجاوز العدد عشرين لم يتجاوز عدد الذين صلوا الفجر في ج م ا ع ة من أ ب ن ا ء المسلمين في مدرسه تعدادها ث م ا ن م ئ ة طالب عشرون طالبا فقط و س ب ع م ئ ة وثمانين بيت من بيوت المسلمين اتصفت بالنفاق كيف يتغير الواقع كيف يتبدل الحال و أ م ت ن ا ضيعت الصلوات لما تنزل قول الله جل جلاله على النبي صلى الله عليه وسلم فخلف من بعدهم خلف أ ض ا ع و ا ا ل ص ل ا ة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم باكيا يقول يا جبريل تضيع أ م ة ا ل ص ل ا ة يا جبريل تضيع أ م ت ي ا ل ص ل ا ة قال يا محمد ي أ ت ي أ ق و ا م من, من أ م ت ك يبيعون دينهم كله بعرض من الدنيا قليل فضيعت الصلوات وارتكبت المحرمات كيف يستقيم الحال وكيف يتربى المجتمع على ا ل ف ض ي ل ة إ ن لم يحافظ على الصلوات اليست ا ل ص ل ا ة هي التي ت ن ه ا ن عن الفواحش والمنكرات أ ل ي س ت ا ل ص ل ا ة هي التي تنهانا عن الفواحش والمنكرات يكفينا أ م ر ا ربانيا واحدا حتى نعلم عظم قدر ا ل ص ل ا ة عند الله أ م ا يكفيك أ ن الله افترضها فوق السماوات أ م ا يكفيك أ ن تعلم من قدر ا ل ص ل ا ة وعظم ش أ ن ه ا عند الله أ ن ه ا فرضت فوق سبع سماوات وهو ب ا ل غ ف ق ا ل أ ع ل ى الدنا فتدلى فكان قاب قوسين أ و أ د ن ى ف أ و ح ى إ ل ى عبده ما أ و ح ى أ م ر ه بخمسين ص ل ا ة فلا زال يخفف عنا حتى جعلت خمس صلوات ب أ ج ر خمسين خمس صلوات ب أ ج ر خمسين ا ل ص ل ا ة ن و ر كيف تستطيع أ ن تسير في الظلمات كثير يتخبطون كثير يشتكون من الهموم والغموم علاجهم الانضمام إ ل ى صفوف المصلين ماسي الشباب في كل مكان وعلاجهم ادخلوا بيوت الرحمن انضبطوا في صفوف المصلين التقيت ث ل ا ث ة من الشباب على احدى الطرق ا ل ش م ا ل ي ة في س ا ع ة م ت ا خ ر ة من الليل توقف ركب ا ل ث ل ا ث ة ركب ا ل ث ل ا ث ة قلت أ ي ن تريدون قالوا نريد الدمام دار بيني وبينهم هذا الحديث قلت ماذا تريدون من هناك قالوا نبحث عن وظائف ولا عيب أ ن ا ل إ ن س ا ن يسعى في طلب رزقه لكن عيب كل العيب تخرجنا الدنيا ولا نخرج ل أ و ا م ر الله جل وعلا م نخرج لقضاء حوائجنا و ل أ ك ل ن ا و شربنا و مناد الله ينادينا حي ا على الصلاه حي ا على الفلاح فنتهاون في ا ل ا س ت ج ا ب ة لنداء الله قلت ماذا تريدون من هناك قالوا نبحث عن وظائف قلت لا عيب فما هي شهاداتكم و المؤهلات التي تحملونها فقال الذي بجانبي أ ن ا عندي شهاده ثاني متوسط و أ ن ت ا لورا ل ي ء قال أ ن ا أ و ل متوسط و أ ن ت الثالث قال أ ن ا لم أ ك م ل ا ل خ ا م س ة ابتدائيه قلت ما شاء الله المؤهلات لكن هي ليست المؤهلات هي ليست المؤهلات ا ل أ م ر لله من قبل ومن بعد ما يفتح الله للناس من ر ح م ة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم نعرف أ ص ح ا ب شهادات لم يجدوا وظائف ولم يجدوا مرتبات ونعرف من لا ي ق ر أ ولا يكتب أ ن ع م الله عليهم وصب عليهم من البركات السر و أ م ر أ ه ل ك ب ا ل ص ل ا ة واصطبر عليها لا ن س أ ل ك رزقا نحن نرزقك جاء أ ح د ه م إ ل ى أ ح د الصالحين يشتكي ارتفاع ا ل أ س ع ا ر غلت ا ل أ س ع ا ر وارتفعت ا ل أ ث م ا ن للمطاعم والمشارب وهكذا هو حالنا ن ت أ ث ر بارتفاع ا ل أ س ع ا ر يمنه ويسرق ولا ن ت أ ث ر ب أ ح و ا ل المسلمين نخاف على ما يسد جوعنا و ي م ل أ بطوننا ولا نخاف من تقرير مصيرنا إ م ا إ ل ى جنه او إلى نار جاء أ ح د ه م إ ل ى أ ح د الصالحين يشتكي ارتفاع ا ل أ س ع ا ر و ا ل أ ث م ا ن قال الصالح والله ما أ ب ا ل ي والله ما أ ب ا ل ي لو أ ن ح ب ة الشعير بدينار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 وهذه المؤهلات ا س ت ق و ن ي كيف أ ن ت م مع صلواتكم فقال الذي بجانبي أ ق و ل لك أ م أ ك ذ ب عليك قلت إ ن كذبت أ ن ت تكذب على نفسك لا يضرني كذبك ومن يك كاذبا فعليه كذبه قال أ ن ا ما أ ص ل ي أ ن ا لا أ ص ل ي قلت كافر قال لا قلت بلى فالعهد الذي بيننا وبينهم ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد ك ف ر كم هم من الكفار من أ ب ن ا ء المسلمين الذين لا يركعون ولا يسجدون حدث ولا حرج قلت للثاني و أ ن ت قال أ ن ا خير منه قلت كيف قال أ ن ا أ ص ل ي من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة قلت أ ن ت مثله و أ ن ت يا ثالثهم قال أ ن ا أ ف ض ل منهم قلت كيف قال أ ن ا أ ص ل ي في اليوم صلاتين أ ن ا أ ص ل ي في اليوم صلاتين قلت هذا دين جديد أ م لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ي أ ذ ن به الله هذا هو الواقع هذا هو الواقع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 أ و على كثير من أ م ث ا ل ه أ ن ه لا ص ل ا ة لمن لا ط ه ر له هل يخطى عليه أ ن عمود الدين هو ا ل ص ل ا ة حتى البنات هذا واقع ا ل أ و ل ا د اسمع واقع البنات بارك الله فيك تقول إ ح د ى قريباتي تعمل م د ر س ة في م د ر س ة من المدارس خرجت من غ ر ف ة المدرسات ف إ ذ ا بطالبتين بجانب ا ل غ ر ف ة ي ت ب ا د ل ع ن الحديث ف إ ذ ا إ ح د ا ه م ا تقول ل ل أ خ ر ى لماذا لا تصلين معنا في المصلى قالت انا حتى في البيت ما أ ص ل ي أ ن ا حتى في البيت لا أ ص ل ي و أ ز ي د ك من الشعر ي بيتا أ ه ل ي كذلك لا يصلون قالت أ ز ي د ك من الشعر بيتا أ ن ا في البيت لا أ ص ل ي أ ي ض ا و أ ه ل ي كذلك لا يصلون أ ل ا يظن أ و ل ئ ك أ ن ه م مبعوثون والله لو أ ن القلوب س ل ي م ة لتقطعت أ ل م ا من الحرماني ولكنها س ك ر ة بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زماني متى ستنضم الى ص ف و ف المصلين وستكون من الذين هم على صلاتهم دائمون وستكون من الذين هم على صلاتهم يحافظون متى ستستقيم وتعلم ان اعظم امور الدين بعد توحيد الله ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلوات و ا ل م س ا ر ع ة الى المساجد و ا ل م ح ا ف ظ ة على تكبيرات الاحرام عباد بثقوى الله اوصيكم الله ونفسي اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إ ل ى الله واعلموا أ ن من صفات المتقين أ ن ه م على صلاتهم يحافظون كيف تستطيع أ ن ت و ا ج ه تقلبات ا ل ح ي ا ة إ ل ا إ ذ ا انضممت واستقمت في صفوف المصلين قال الله جل في علاه إ ن ا ل إ ن س ا ن خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و إ ذ ا مسه الخير م ن و ع ة إ ل ا من إ ل ا المصلين أ ي المصلين الذين لا يصلون إ ل ا من ا ل ج م ع ة إ ل ى ا ل ج م ع ة أ و الذين يصلون صلاتين في اليوم أ و الذين يتقدمون و ي ت أ خ ر و ن إ ل ا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون ثم أ ث م ر ت صلواتهم أ خ ل ا ق ا و خ ش ي ة في حياتهم والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إ ن عذاب ربهم غير مامون من أ ي ن أ ت ت ا ل خ ش ي ة أ ت ت من ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلوات والذين هم ل أ م ا ن ا ت ه م وعهدهم راعون كيف أ د و ا ا ل أ م ا ن ا ت وحفظوا الحقوق إ ل ا لما حافظوا على الصلوات والذين هم لفروجهم حافظون إ ل ا على أ ز و ا ج ه م أ و ما ملكت أ ي م ا ن ه م ف إ ن ه م غير ملومين كيف حصن و الفروج ا و غ ض و ا ا ل أ ب ص ا ر إ ل ا ل أ ن ه م من الذين هم على صلاتهم دائمون ف إ ذ ا جاءت ا ل م د ا و م ة وجاءت ا ل م ح ا ف ظ ة اسمع ا ل ن ت ي ج ة بارك الله فيك أ و ل ئ ك في جنات م ك ر م و ن أ و ل ئ ك في جنات م ك ر م و ن والله لن تتقرب إ ل ى الله ب ق ر ب ه أ ع ظ م من ا ل م ح ا ف ظ ة على الصلاه يقول أ ن س بينما كنا جلوس عند النبي صلى الله عليه و سلم اذ دخل علينا رجل لا نعرفه قال أ ي ن هو ابن عبد المطلب قلنا ذلك ا ل أ ب ي ض ا ل أ م ه ق أ ب ي ض مشرب بحمره صلوات ربي و سلامه عليه اذا تبسم كان وجهه ك ف ل ق ة القمر قلنا ذلك ا ل أ ب ي ض ا ل أ م ه ق فجاءه و قال يا ابن عبد المطلب إ ن ي سائلك ومشدد عليك السؤال وكان متكئا فجلس قال يا محمد من الذي رفع السماء قلت الله قلت يا محمد ومن الذي بسط ا ل أ ر ض قال الله قال ومن الذي نصب الجبال يا محمد قال الله قال أ س أ ل ك بالذي رفع السماء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 أ ن ت أ م ر ن ا بخمس صلوات في اليوم و ا ل ل ي ل ة قال اللهم نعم الله أ م ر ك أ ن ت أ م ر ن ا بالصيام قال اللهم نعم قال الله امرك أ ن ت أ م ر ن ا ب أ د ا ء ا ل ز ك ا ة قال اللهم نعم الله أ م ر ك أ ن ت أ م ر ن ا بحج بيت الله الحرام قال اللهم نعم قال والذي بعثك بالحق والذي رفع السماء وبسط ا ل أ ر ض ونصب الجبال و أ ر س ل ك إ ل ي ن ا رسولا لاحافظن لا أ على ا ل ص ل ا ة ولاصومن أ رمضان و أ ع ط ي ا ل ز ك ا ة و أ ح ج البيت ولا أ ز ي د على ذلك فلما انطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم إ ن صدق دخل ا ل ج ن ة إ ن صدق فيما قال وحافظ على الصلوات وصام رمضان و أ د ى ا ل ز ك ا ة وحج بيت الله الحرام دخل ا ل ج ن ة ت أ م ل بارك الله فيك ت أ م ل رعاك الله الزكاه قد تسقط في حال من ا ل أ ح و ا ل إ ن لم يكن عندك مال إ ن لم يكن عندك ما يستوجب الزكاه فلا زكاه عليك والصيام يسقط ل ل أ ع ذ ا ر ومن كان منكم مريضا أ و على سفر فعده من أ ي ا م اخر الحج لمن استطاع إ ل ي ه سبيلا لكن قل لي بالله العظيم هل تسقط ا ل ص ل ا ة في أ ي حال من ا ل أ ح و ا ل إ ذ ا لو حافظ على صلاته دخل ا ل ج ن ة في الحديث قال النبي صلى الله عليه و سلم كان حقا على الله من لقى الله وهو يحافظ على هذه الصلوات أ ن يدخله ا ل ج ن ة حق على الله من لقي الله وهو محافظ على هذه الصلوات أ ن يدخله ا ل ج ن ة قال أ ب و ذر و إ ن زنا وان زنى وإن سرق قال, قال يا رسول الله و إ ن زنا و إ ن سرق قال وان زنا و إ ن سرق ف أ ع ا د ه ا ف ا ل ث ا ل ث ة فقال صلى الله عليه وسلم رغم أ م ف ابي ذر خمس صلوات من أ د ا ه ن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء ا وبرهانا يوم القيامه ومن ضيعهن فلا يلومن الا نفه س أ ط ل ت عليكم لكن الحديث خطير و ا ل ق ض ي ة م ه م ة أ ب ن ا ؤ ن ا يموتون على غير صلوات بل حتى الشيب تهاونوا في أ د ا ئ ه ا مات رجل في السبعين من عمره منذ فتره م ا ض ي ة س أ ل و ن ا نصلي عليه أ م لا نصلي قلت و لماذا لا تصلون عليه قالوا ما سجد لله سجده من قبل مات أ ح د الشباب في مقتبل العمر فلما غسلوه و ب د أ و ا بتغسيله انقلبت بشرته من البياض الشديد إ ل ى السواد الشديد خاف المغسلون وخرجوا من مكان التغسيل ف إ ذ ا ب ا ل أ ب في خارج ا ل م ق ت س ل يدخن قالوا من الميت ميتكم قال نعم قالوا ما خبر هذا قال ا ل أ ب لم يك ن من المصلين قلنا خذوه أ ن ت م غسلوه و أ ن ت م كفنوه وما ظلمهم الله ولكن ا ح ف س ه م كانوا يظلمون والعكس بالعكس مات أ ح د ا ل أ خ ي ا ر في مقتبل العمر امر بالمعروف ناهي عن المنكر مسابق للصفوف ا ل أ و ل ى ما تخلف عن الفجر يوم يدعو ويعظ ب ا ل م و ع ظ ة والذكر ا ل ح س ن ة فلما مات يقول أ ح د مشايخنا أ ن ا الذي غسلته وكفنته فلما ب د أ ن ا بتغسيله و ب د أ ن ا ب إ ع د ا د المسك والكافور يقول والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو فاحت ر ا ئ ح ة المسك منه قبل أ ن نضع المسك عليه قلت لصاحبي تشم قال فضل الله يؤتيه من يشاء إ ن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ف ت ن ز ل عليهم ا ل م ل ا ئ ك ة الا تخافوا ولا تحزنوا و أ ب ش ر و ا فلما كفنا وذهبنا به إ ل ى ا ل م ق ب ر ة يقول شيخنا كنت ممن نزل على قبره تخيل المنظر الناس على شفير القبر ثم ينزل إ ل ي ه م الميت يقول والله الذي لا إ ل ه إ ل ا هو فلما أ ن ز ل و ه أ خ ذ من بين أ ي د ي ن ا حمل من بين أ ي د ي ن ا والله ما ح م ل ن ا ثم وسد في التراب والله ما و س د ن ا ثم وجه إ ل ى ا ل ق ب ل ة والله ما وجهناه كشفت عن و ج ه هو فإذا ي ض ح كشفت ك عن وجهه ف إ ذ ا هو يضحك يقول الشيخ والله لولا أ ن ي أ ن ا الذي غسلته وكفنته ما كنت أ ظ ن أ ن ه قد مات ما كنت أ ظ ن أ ن ه قد مات اتقوا الله عباد الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الفواحش والمنكرات اتقوا الله ومن تقواه ا ل م ح ا ف ظ ة على أ و ا م ر ه تريد ضمان ل خ ا ت م ة ح س ن ة من صلى الفجر في ج م ا ع ة فهو في ذمه من في ذمه الله يعني في حفظ الله ورعايته زاد أ ه ل العلم قالوا معناه أ ن ه إ ذ ا مات من يومه دخل ا ل ج ن ة مروا أ ب ن ا ء ك م ب ا ل ص ل ا ة لسبع اضربوهم عليها لعشر اصنعوا لنا أ ب ط ا ل اصنعوا لنا رجال اصنعوا لنا أ م ه ا ت عابدات لا بد من صنع الرجال ومثله صنع السلاح و ص ن ا ع ة ا ل أ ب ط ا ل علم علمه اولو الصلاح من لم يلقن اصله من أ ه ل ه فقد النجاح لا يصنع ا ل أ ب ط ا ل إ ل ا في مساجدنا الفساح في ر و ض ة ا ل ق ر آ ن في ظل ا ل أ ح ا د ي ث الصحاح شعب بغير ع ق ي د ة ورق يدريه الرياح من خان حي على ا ل ص ل ا ة يخون حي على الكفاح اللهم أ ر ن ا الحق حقا وارزقنا اتباعه و أ ر ن ا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ح ب ب الينا ا ل إ ي م ا ن وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان اجعلنا من الراشدين هل سنراك بعد هذا الكلام تسابق المصلين إ ل ى الصفوف ا ل أ و ل ى أ م ستستمر في التخلف مع المتخلفين وقد أعذر أنذر من、أندر. اللهم اجعلنا من الذين هم على صلاتهم دائمون ومن الذين هم على صلاتهم يحافظون ومن الذين هم في صلاتهم خاشعون اللهم اجعل خير ع م ر ن ا آ خ ر ة وخير عملنا خواتيم ا ل ص ل ا ة تشتكي بصلاتي أ د ن و من ربي و ن و ر في الدنيا قلبي واكبر ب س م الله واتلذذ ب ا ل ص ل ا ة